بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكْ قُتِلَ الْخَرَاصُونَ الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم علند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 κύλισσαιλιν· ου αλμαχρούμ· ου· ου· ου· ου· ου· ου·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 هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف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 ولكن عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين مَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فيها آية لِّلَّذِينَ يخافون الْعَذَابَ الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبيد، فتولى بركنه، وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده، فنبذناهم في اليمن وهو ملِّي.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 مرتاحين فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بِأَيْدٍ وإنا لموسعون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 ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين منهم من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذك ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق